إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كُنتُم بآياته مؤمنين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 أو من كان ميتا فحيييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وَكَذَ لِكَ جَعلن فيِي كلِّ قَريَةٍ أَكابِرَ مُجرْمهَا لَمْكُرُ فيِيهَا وَما يَمْكُرونَ إِلَّا بأَفُسِم وَما يَشعرون وَإِذا جَاءتم آيَة قال ل النُّؤ مِنَ حتىَ نُؤتَ مِمثلماءُوت ي رُسُلُ الله اللهَّهُ عَلَُحيثُ يَجعلُ رِرسَالة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 وَم كانان لِشرركَائِهم فَلاَا يَصلُ إلىى الله وَم كانَانَ لللهِ فَهُ يصلوا إ شرَركان إهِم سأَم يَحكمون وَكَذَلِكَ زََّنَ لِكثيرِ مِنَ المُشِكينَ قَْ لَ أوولادِهِم شرَركهُم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 خَصِ الذي نَ قَتللواأَولادهم سَفَهَا بغير عِلمِ وَحَمُ وَحَّمُ م رزَقَهُ الله فترأَ على الله قد ظَل وَما كانوا محتدين وَوهو الذي أن شَأجَّة م روشاتِ وَغيْرَ م روشاتِ وَنخلَ وَالزَّرع مخِْفًا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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم واننا لصادقون فان كذبوا فاقر ربكم ذو رحمه واسعه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 قُلْ هَلْ أَمْ شُهَدَاءُكُمْ الَّذِينَ أن الله اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وهم بربهم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 ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وان كننا عند دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه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 يووم يأتي بعض آيات ركنا يفَع نفسسا إمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبببتت في إمانها خَيير فُن تظروا إن م تظر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 وَهُو الذي جَعَلَكُم قَلَاءِ فَأَْرضِ وَرَفَ بعضعْضَكُمْ فَوْوقَ بعْضٍ دََجات وَرَفَ بعضضَكُمْ فَوْوقَ بعضضٍ دََجاتٍ لِيَبلِل وَكُم ف متَكُمْ إِ رَبكَ سرَرِيح الععِقابِ وَإِهُ لَغَفُورُ وَحيِيم بِزْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحيم الف لام كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج من ان تنذر به وذكره للمؤمنين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 فَمَا كانَ دَعْوَهُم إذْ جأَهُم بَأْسُنَ إِللاا أَنطَالُ إ كَُّ ظَالمين فَل نَسْأل الذيينَ أُرسِلَ إلَيهِم وَل نَسْألمُررسَلين فَل نَبُصََّ عَلَيْهِم بِعِلْمِم وَمَا كَُّ غ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 لم تبك منهُ لاأَملَ أن جه النَّم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 يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءً لِلَّذِ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 حتى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ قالوا قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَال دخنوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْرِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا ادركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولهم قالت اخراهم لاولهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرف يغشي الليل النهار يطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رَحْمَةَ الله قريب من المحسنين وَهُو الذي يُرسلُ الرِياحَابُ شر بين يَدي رَرحْمَةِ حَد إذاَا أَقلت سحابثِ قَاًا سُقنهُ لِبلَد ميتِ فَأَنزَل النابِهِ الماء فَأَنزَل النابِهِ المَا كل السمرات كَذَلِلكَ نُخرِدُ الْ المَوْتَال عََّكُْ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 وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَاةَهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةً فَدَرُوها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 فَتَولاعَنْهُ وَقَا يَقومَوْمِلَ قدداء بِلَْتُكُمْ رِسالَةَ رَبّ وَنَصَحتُ للَكمْ ولكنِ لا تُتحبونَ النَّاصِحين وَلوقًا إذ قالَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتَُ الْ الفاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحدَد مِنْ العالمين إِكُمْ ل تأْتُ نَرْرنِ جَلَ شَهُوَةَم مِدونُ